لآن ا و س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ر ا س ل ا م ي م 「今日は私のことです。 إذا ل و س ن ع ج و ج ع ل ه ا ل و ن ا آيتين آية ا ل س ي للعلوم و ن ن ا ا ا آية ل ه ب ب ص ر ة ل ت ت و الاسلاميه ت ع ل م و ل س ن و ا ا ل ح س ف ص ش ر ا ه ت ف ص ي ل الهدى و ك إنسان أ ل ز شركه ي ع ن ق ه و ن خ ر ج له ي ه غير ا م ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ك حسيبا ف إ ن موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه و ت ر ز وزرا ر أخرى ة و ا كنا م ع ن نبع حتى فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها س ق و القول القول ا فيها عليها عليها فحق فحق ف تدميرا وكم أ ه ل ك ن ا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا م ذ و م م ا د ح و ر ا و م ن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة و س ع ى ل ه ا ل ع ا و ه و م ؤ م ن ف و ل ا س ل ا م ي ه وما كان عطاء ربك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما أ و ك و ع ه ا ف ل ا تقل ه م ا أف ف ل ا ت ق للعلوم الاسلاميه و ك ر ي ا واخفض م ا نستعين。 ا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أ ق س م بمواقع النجوم وإنه ل ق س موسوعه ل ظ ي م إ ن النابلسي ك ك ل ع ل و م الاسلاميه و ت ج ع ل و ن رزقكم أ ن ك ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه 「シューマイケルスカイツリー」 م ن أصحاب ا ل ي م ن و أ م ا إن كان من ا ل م ك ذ ب ي ن ا ل ا ل ي ن ن ف ز ل من حميم و ت ص ل ي ي ج م إن ه ذ ا ل ا حق ا ل ي ه ب ف ا ل م ر ب ك ا ل ع ظ ي م